بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث نصائح للمغتربين ادخال السرور على الوالدين وعلى ا ل و ا ل د ة على وجه الخصوص ف إ ن أ ر د ت بهذا وجه الله قصدت به وجه الله لا لشيء اخر لان الله و ص ا ك بها فادخال السرور على ا ل و ا ل د ة من أ ع ظ م أ س ب ا ب التوفيق ومن أ ع ظ م ما سيعيدك برحمه الله في غربتك هذه الأول. أدخلها. ادخل أ عليها السرور ل ب ك ا ل م ة ه ا ت ف ي ة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 واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جاء رجل لابن عباس واخبره انه قتل قال يا ابن عم رسول الله هل لي من توبه قال يا هذا امك حيه قال لا قال يا ابن اخي اكثر من الاستغفار والعمل الصالح فلما خرج ابن عباس تبعه عطاء بن عصام تلميذ قال يا ابن عم رسول الله اراك س أ ل ت ه عن أ م ه قال والله لا أ ع ل م عملا صالحا احب واقرب إ ل ى الله من بذل الوالده ة هذا ل الاول يمر م ا ت ق ل ب بصرك فيه ف ي ا لا م ص ح ف ل يمر عليك يوم لا تقلب فيه بصرك في المصحف ولو أ ن ت ق ر أ جزاء ايه لكن هذا له أ ث ر في ح ي ا ة القلب خ ا ص ة مما يراه ا ل إ ن س ا ن من منار القرآن يهدي للتي أقوى يهدي هي و ب ش أ م ر الثالث فلتكن أ ظ ي م ا ل ح ي ا ة من الله أ ن تصبح يوم ولم تكن لله ولو ثلاث ركعات ثم استقبلوا قبله وصلي لله ثلاث ركعات باختيارك لا يجبرك عليها أ ح د تجعلها ذخرا لك في الدنيا وذخرا لك في القبر وذخرا لك يوم تلقى الله الله يقول ومن الليل ف س ج د له وسبحه ليلا طويلا وفي الحديث قالت ف إ ذ ا هو في المسجد قد انتصبت ق د م ا سمعته يقول في سجودي ا ه م م ن ع و ه ر ب ا ك من سخطك و ع و ذ بمعافاتك من عقوبتك واهبك منك لا احصي ثناءا عليك انت كما أ ث ن ي ت على نفسك و أ ن ت م لستم الذين تخبرون بلذات ا ولكن يجب ر أ ي ك م أ ه ل ه ودياره شيئا ع ي ا ن ا لا ت ح د ث و ن عن م ج ه و ر ومع ذلك اسم ن الله و اياكم من ا ل ل ذ ة الحرام حتى اللذه ا ل م ب ا ح ة الله لا ت و ج د ردة أ ب د ان أ ظ م م ن ل ذ ة السجود الله جل وعلا قال الله للنبي توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين ت ق و م وتقل ب ك ا ل س ا ج د ي ن وحتى يعرف أ ن لا تعدلها ي لذه ل من موقف واحد هب أ ن إ ن س ا ن ا مات على عمل يعمله لا يمكن أ ن يفرح أ ب ن ا ؤ ك أ و والداك أ و أ ي أ ح د يحبك بعد وفاتك بشيء أ ع ظ م منهم لو علموا ان فلانا مات ساجدا هذا لا أ ظ ن أ ح د يبكي عليه ل أ ن ه قلنا اي ح ا ل ة م ق ب و ل ة ليست بحرام لكن كيف يعرف ا ل إ ن س ا ن إ ن هذا العمل لذيذ إ ن ه يفرح لو أ ن ه قبض على هذا العمل ف إ ذ ا قرر ا ل إ ن س ا ا ن س ت ق ر أ ا ل إ ن س ا ن ا ل أ ح و ا ل والله لا توجد شيء ولا توجد ل ذ ة أ ع ظ م من ل ذ ة السجود لرب العالمين جنة جلال عبد、الله. ساجد يقول في سجوده سبحان ربي ا ل ا ح م ينزه خالقه وهو يعلم يقينا أ ن الله غني عنه لكنه يتوسل لله بهذا السجود أ ن يقربه منه ف إ ذ ا قربك الله منه, منه واحبك فكل شيء في ح ي ا ت ك سييسره الله لك ويختاره الله لك وخيره الله لعبده خير من خ ي ر ة العبد لنفسه أ ف ق ن ا الله و إ ي ا ك م لما يحب ويرضى و أ ل ز م ن ا الله و إ ي ا ك م ك ل م ة التقوى صلى الله على محمد واله ا ل ح م د لله رب العالمين أ خ ي المسلم